Bismillah. Jól. والنخل ذات الأكناهان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 I know. بأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي بأي <تصفيق> يبان يرسل عليكم ما من نار ونحاس فلا تتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤوذ بالنسبة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 de متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلام لم يقم منهم قبلهم، لم يقم منهم قبلهم ولا دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ودهان متان، فبأي آلام ربك ما تكذبان فيهما عينا من أضحايا، فبأي آلام ربك تكذبان؟ ما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان بأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنتم قبلهم ولا جان فبأي كين على رفرف خبر وعبقرين فسأن فبأي آل ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي